بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثل قُلْ ذَرَاتٍ خَيْرًا يَرَى مَنْ يَحْمِلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَحْمِلْ وَمَ يعمن الْمِذ ذَرَّةٍ ذََّّةِ